عزب الدائرة لسيدنا أبل الحسن الشاذلي قدس السره الباري بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بك منك إليك استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ <الفلامي> ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 آمن الرسول بما ينزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملاكته وكتبه ورسله لا نفرق بين عدم من رسله وقالوا سمينا وأطانا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً لا يسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز العكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير، ولول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وَهُوَ مَعَكُمْ ما كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور يُولَجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ في الليل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورٌ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القتوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم قوله الحق وله الملك برج البحرين يلتقيان بينهما برزك لا يبغيان ألف لام را كافئ عين صاد طاس حام قافن جبرائيل ميكائيل إسرايل عز رائيل السلام Abu Bakr, Ali, Abul Hasan al-Shazili, raziyyallahuhum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ta. شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاطرين حكمت على نفسي عدائي أطاو طهور أطاو طهور أطاو طهور أطاو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله لا اله الله لا اله الله لا الله لا اله الله بسم سلام قولا من رب الرحيم فلقط قولهم يلقى فلقتم <تكلم> قولهم <تكلم> يلقى <تكلم> في بدعق فلقتم قولهم يلقى في بدعق فلقتم قولهم يلقى في بدعق فلقتم قولهم يلقى في بدعق فلقتم قولهم يلقى في بدعق فلقتم سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله سبح الله, الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز العكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولم هو الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في العرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير خائهي فتحت بها باب الاستمضار من الفتاح العليم محببه فتحت بها باب الاستمدار من الفتاح العليم محبه خائه فتحت بها باب الاستمدار من الفتاح العليم عليم, عليم محبه خائه فتحت بها باب من الفتاح العليم محببه خائه فتحت بها باب الاستمدار من الفتاح العليم محببه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام, يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلبت عن نفسي واهلي ومالي وولدي جميع المطاج صوره سَلَبْتُ عن نَفْسِي ولي ومالي وَوَلَدِي جع المطار صَوَّرَهُ سبت عن النفسي مالي ومالي ومالدي جميع المطّ صهُ سبت عن النفس وسي عن نفسي معهلي ومالي وولد جميع المطري صّهُ سلببت عن نفس ولي وماللي وولدي جن المطار صّه سلبت عن نفسي والي ومالي وولدي جميع المطار صوره سلبت عن نفسي والي ومالي وولدي جميع المطار صوره الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله آين ملاط قلبي عزًا ونورًا محببه عين ملاة قلبي عزة ونورا محببه عين ملاة قلبي عزة ونورا محببه عين ملاة قلبي عزة ونورا محببه عين ملاة قلبي عزة عين ملاة قلبي عزة ونورا محببه عين ملاة قلبي عزة ونورا محببه عين ملاط قلبي عزة ونور محببه يا, يا, يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سين أسألك بالسنايل أعظم أن تعطيني مفتاح قلبي سق فاطيس سين أسألك بالسنايل أعظم أن تعطيني مفتاح قلبي سق فاطيس سين أسألك بالسنايل أعظم أن تضياني مفتاح قلبي سقفات سين أسألك بالسنايل أعظم أن تضياني مفتاح قلبي سقناطيس سين أسألك بالسنايل أعظم أن تضياني مفتاح قلبي سقناطيس Sînün es'anüke bis senâyi al-âzami en tuğdiyeni mifta'a kalbi s'aqfâ tîsü. Sînün es'anüke bis senâyi a'zami en tuğdiyeni mifta'a kalbi s'aqfâ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbi a'udu bike min emezâtişşiyâtiini ve a'udu bike Rabben yahdurun. رب يسألك عولماً من حولك وقوة من قوتك وتأييداً من تأييدك حتى لا را غيرك ولا أشهد سواك سقاطيم رب يسألك حولماً من حولك وقوة من قوتك وتأييداً من تأييدك حتى لا را غيرك لا ولا أشهد سواك سقاطيم رب يا سلك من حولك وقوته من قوتك وتعييدا بتعيدك حتى نرى غيرك ولا شدا سواك سقاتين رب يا سلك حولا من حولك وقوته من قوتك وتعييدا من تعيدك حتى نرى غيرك ولا نجد سواك سقاتين رب بيًا سلك حولًا من حولك وقوة من قوتك وتأييدًا من تعيدك حتى لا أرى غيرك ولا أشهد سواك سقاتيم رب يسلك حولًا من أحب حولك وقوة من قوتك وتأييدًا من تعيدك لا حتى لا أرى غيرك ولا أشهد سواك سقاطيم.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 فَأَذَرُوهُ إِنْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَذَرُهُمْ فَاسْتَوَنُوا فَاسْتَوَى عَلَى شَوْقِهِ وَجَبَ الذُّرَاعُ عَلَى غَيْظِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَنْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْبِرِيلَ وَمِيْكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ وَالرُّوحِ عليه الصلاة والسلام وبحق أبي بكر الصطيق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وب الحسن الشاب رضي الله عنهم أن تقضيني أن تقضي حاجتي وتكفني مهماتي، اللهم يا عظيم وضمتك بقاءي من القوم الظالمين وجمالي وجمال على العالمين، فاضني بالملائكة أجمعين تستجب لي، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين